إِلَٰهِ وَمَا هُم بِرَاحِمِينَ هَٰذَا الَّذِي يُنَادِيكَ ۖ إِنَّمَا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مَبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا نَاذِرِينَ فِيهَا نُفَرِّغُ كُلَّ أمرا من عندنا إنا كنا نغترين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن وجي ويمين ربكم ورب آبائكم والأوليدين بل هم في شكل يلعبون فرب يوم مات السماء وبطاقم مبين يمشى ندى هذا وذا Benda syurga, nalar dzat Inna mamin, anlaal mufidha, waqad jaa al-murshidun mubid. Tummata walala anhu إنكم عائدون يوم نبقش البطشة الكدرى إنا منتقلون ولقد فتلنا قبلهم قوم برعون وجاءهم رسول كريم dan hendaklah kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan tidaklah kamu beriman kepada orang-orang kafir dan tidaklah kamu beriman kepada orang-orang إِلَّمْ يُؤْمِنُوا لَنُعَذِّبَنَّهُمْ فَتَعَالَى رَبُّنَا أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ وَاتَّخِذِ الْبَحْرَ رَهْبَانًا إِنَّمَا تُنذِرُ مَن كَمْ تَرَمْ مِنْ جَنَّاءٍ وَعَمُورٍ وَسُّوءٍ وَمَقَارٍ كَرِمٍ وَنَعْمَ مِنْ كَانُ فِيهَا فَالِينٍ كَذَلِكَ وَأَرَدْنَا قَطَمًا أَغَرِيمٍ فَمَا ذَكَتْ عَلَيْهِ مُسْتَمَا وَمَا كَانَ مُنْظَرًا وَلَقَدْ جِئْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَذَابٍ مُهِينٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ إن إِنَّهُ كَانَ عاليا مَنِ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدْ صَدَّقْنَا مُوسَى وَعَلَى من الذَّالِينَ وَأَفِينَهُمْ مِنَ الْأَيَامِ فِي بَلَاغٍ مُؤْمِنٍ إِنَّ لَا نَالَ إِلَّا يَعْنُونَ إِنْ هِيَ إِلَى مَوَدَّدَ الْمُلُوكَ وَمَا نَحْنُ رِمْشَرِينَ فَأَقُولُ بَأَدَى أَمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ دُبِّرُوا وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إن إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَنْ خَلَقَهُما إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ إِنَّ يَوْمَ الْقَصْمِ قَاعَتٌ أَجْدَدِي يَوْمَ لَا يَنفَعُ <يومي> مَوْلًى <تصليق> <مولا شيئ> وَلَا شَفِيعًا <ملا> <ينصر صرق> رحي. إِنَّ, إن شَجَوَةَ زَقُّونَ وَعَامُ الْأَدِينَ كَالْقُلْ يَضْيَرْفِ الْبُطُونَ كَغَلْي كغل حَدِينَ خُذُوهُ فَعَدُّوهُ إِلَى سَوَائِ الْجَفِينَ ثُمَّ صُصُوبَ وَقَرَ عادابي للمين دوق انك أنت العزيز الكريم اننا لا مانكم به تمون ان ان اليثقيل مقام امين في جنال نائهم ورحوم يلبسون من سندس وإستبرقهم متقابلين كذلك وزوج وزوجناهم بطور عين يدعون فيها بكل فاكهة وَمَا لَهَا إِلَّا الْمَوْتُ ثُمَّ لَوَاقِعُ عَذَابِ الْجَحِيمِ سَطْلَمُهُمْ فِي جَذَالِكَ وَالْوَوْذُ النَّابِي فَإِنَّمَا يَسْتَغْلَاونَ يُسَالًا فَلَمَنْ يَتَذَكَّرُونَ فَرَبِّق إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ